سَمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي, لعلي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 قُلْ الْقِهَا يَا مُوسَى فَالْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قُلْ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه صغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري أنقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة من ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك قي تقر عينها ولا تحزن فرجعناك إلى كيف اي تقر فَلَهُ يَتَذَكَّرُ او يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَفْ إِنَّنِي معكم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 وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا مَا كَانَ السُّوَا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُمْ ساوي لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوة قالوا إن وِرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وِرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُسْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ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 إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال مَكُم السحر فَل أقَط عَ أَدكُم وَأَجُلَكُم مِنْ خِلَافِ وَلَ أُصَِّبًَا نَّكُمْ فِي جُزوعٍ النَّخلْ وَل تَعَلَمَُّ أَونَ أَشَددُّ قالوا لن نؤسرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولائك لهم درجات العلى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولائك لهم درجات العلى جن عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا ارْيَ ابَسَ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَا بَسَ لَا تَخَفُ دَرَكَهُمْ وَلَا تَخْشَ فَاتْبَعْهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَّا وَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فرعون قومه وَمَا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 اتَّد وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَهُمْ أُولَئِكَ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَاتَ لِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ وَاضْبَانَ أَسَفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا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 دَقَا لَهُمهُون مِنْ قَبلُ يَ قَوْمِ إِ مَاافُتٍ تُ بِي وَإِن رََّكُ مُ الرحمان وَإِنَّ رََّكُمُحمَُ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 الذي ظلت عليه عاتفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إله خير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 مان ورضي له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحيل القيوم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 لَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى وَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا مَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنِّ وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم من اتَّبَعَ هُدَاهَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا كَوْنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجذي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربنا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 كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لَزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ النَّائِلِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَصْرِفْ نَهَارًا لَّعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآخر أَوَلَمْ تَأتِهِم بَينََةُ مَا فيِي الصُّحُ فِيأُول وَلَوْأَن النَّ أَهْلَْنَهُمْ بِعَذَابِم مِنْ قَبُلِهِ لَ قَاُور رَبَّّنَ لأن ذل ونخزى كل كل متربس فتربسوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى